قلبي ومفتاحه دور من قديك ومساء وصباح بيسأل عليك قلبي ومفتاحه دول ملك دیک ومساق وصباح بسألنا لیک قلبي ومفتاح ومفتاح دول ملك شمع في يوم عيد وطفاه الدم وتنهيد كان حبك شمع في يوم عيد وطفاه الدم وتنهيد من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار إيدي وما دمش يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي وما دمش يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمشانيك ومساء وصباح بيسألنا لك ده القلب جراحه من ربش عنيك ونزاهو وصباحه بيسألني عليك هقلبي ومفتاح ومفتاح لول ملكي إيك حبيبي يا ريت ابقى حبيبا وأكون من بختك ونصيبك يا حبيبي يا ريت أبقى حبيبا وأكون من بختك ونصيبك دنا مهما تسا بر ترضيتك الروح قبل ما ده أنا مهما تسا بر وتسيبني الروح قبل ما تسيبك هل بعمل ايه يا حبيبي ليه تقس علي يا حبيبي قلبي بعمل ايه يا حبيبي ليه تقس علي يا حبيبي وحشت وافراحه من شوق اليك ومساء وصباحه بيسألنا ليك وحشت وافراحه من شوق اليك وصباحه بسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملكه ديك ياللي مايصعبش عليك غالي وفي بحر هواك المبعالي ما مايصعبش عليك غالي وف بحر هواك المجعالي والكلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو غيرك ألهالي والكلمة الحلوة اللي في بالي تحرم لو غيرك ألهالي قلبي الحيران يا حبيبي وأنا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي وأنا يا كمان يا حبيبي قدروني وراحه هاي من حواليك ومساء وصباح بسألنا ليه ادروني و رحم هيمين حواليك ومساء و صباح نسالنا ليك قلبي ومفتاح ومفتاح ودور ملك ليك